بك يرشدكم على سلامه وينزل عليكم من ا ل س م ا و ا سألقي ف موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل من ا م ا ه لفضيله ا ل د ك و ر م ح ل ن ا ب ل